بسم الله الرحمن الرحیم بناوی خدای بخشنده و مهربان طاسیم می چن پیته گلسرتای هند لسورتاکانی قران ده هاتون جماریان چوارد پیتا نیوی کوئی پیتهکانی زمان عربین بو سلمان دونی اعجاز و مزنیو گرنجی قران کلاتو هیچ خزدانیا بو پیتانا کتیبی چی اوا بوینه دابنید حتى اگر همو گروه آدم زادو جن کو ببنوا بو او مبستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهانی ترشی تد آیا زاناکان لحنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهانی او پیتانا تلک آیات الكتاب المبين أولاً آياتكاً لآياتكاني أم قرآنا رونو آشكرايا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إما لهوالو موسى وفرعون سود <تصفيق> إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفا منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين بگو من فرعون زالود رندبول و ولات کیده خلق کی پارچا پارچا کرد جوازی خست نوان یانوا دسته چنید استسان دو ولوازی دکردن من دارن نیری نکانی سردبرین کتانو آفرتانی بازلیلی دهش تو با راستی اوستم کاره ی چکبول ولانی توی خراب پیدا شند. علی الّذين استضعف في الأرض وَنَجْعَلُ لَهُمْ ائِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ إيماج دمانا بيد دروب كاين ولتسا منتي خير بكاين بسر لا ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اروا هذا منويد پايا داريان بکينو د صلاتيان بڅس پينين لو ولاد دا او بياج بو فرعون او هامن او سربازان کليده ترسان امبلين خدایا بالا دس دوباره د بیتوا بو ایمان داران لبرو دوخي طيبتي فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك واجعلوه من المرسلين ایما موسمن آگاه درکرد که شیری بداتی او پیمان پیدا کرد لواي که پی بزن ریت فری بدر روباری نیلووا نبترسه لواي توشی بالا ببید نخفتیشی بابخو چون ک ایما براسی دایجاری نوابولاتو لایندش داد دایکین بیچرگ لپی غم برپیم داره کان فالنتقطه آل فدعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهمان وجنودهما كانوا خاطئين. أو سائر دارو دستي فرعون هليان قرتوا تأسرن جام ببيت الدشمن وخفت بيوان براس فرعونو همانو سربا زكانيان جناه كانوا توان بارو هلبون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. لا تقتلوه عساء ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون كاتيك <تصفيق> فرعون موسى ساوي بيني فرماني كشتني دركر خزانكي ني هيشتو وتي هوازيارن ببيت ماي خوش حالي و تشاوروني ب بوتوش ماي كوجن بالکل لعاین داد سودمان پی بگیند یاندی که نکری خومن لکاتک دا آوان هر پی نازن نو هستی پی ناكن. فؤاد أم موسى فارغا إن لتبدي بهي لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. او ساده ای که موسی هستی به بیتاقتی و به بوشایی که زور دکرد لدلودارونی خویدا. براسی خریج بود راز ذکا اشکراب کات اگر ایم ادلمان دام از راون نکردهای تلو کسان خدا هیا. و گالت ل فبصرت به عن بی وهم لا يشعرون باشن با خوشکی ود برو رو بشوی نده دوای تا وگل کنار ک و موسای آفرت ک عوان هستيان بو نكرت كخشك كاي تشا ودي ريكات وحضرنا عليه المرضع من قبل فقالت هل ادل لكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون اي ما بيشتر هرتشي افرتي الشير درا لو ما ان حرام كرت خشك كيب ميزاني حشي ما نلكوشك نزيك بو وا وتي ایا ناو نشانی مالکتان پیبرم که او من دالتان بو بخیوب کن دل صوز مهربانیش بنبی. فرددناه ای امه کیت قر عینها ولا تحزن ولی تعلّم أن الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون با شوی جرمانو و تا دل نیا و دلاران بی تو تای بدیتنی آسوده ببید ایترخفاد نخوا تو لای خدا حق راستا برام زور بی و خالکا نازنو هستی پی ناکن. و لَمَّا بَلَغَ شُدَهُ وَسَتَوَى أَتِينَهُ حُكْمَ وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ دوی چن سال کاتیک 80 گیشته او پرهیز اوتوانای ای مش حکمت دانایوزان یارمند به بخشي هر بو شویا پاداشتی څو و ودخل المدینه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه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 أميان لطيفي خويتيو، أمشيان لدستي دجمنكيتي سربازي فرعونا. أوي خزمي خوي بو موساي بيني هاواري لكرد كا فرياي بكويتو ظالي بكاد بسر دجمنكي موساج موساش بفلت سوب دميوه بوكسي چي مالي بكابرهي قبتي دو كشتي. موسا پشي من بوه لبرخوي ووتي، أمكار الشيطان پي من نمدویز بي كشم براستي الشيطان دجمنه چي گمرا كري آشكرايا. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إن جاد استكاني برزكر دووتي. برواد جارا من برزتي استممل خمكرت كاتك لدستم درچو س أو كاب رايم كشت لم ببور جا خوداي مهربان يجلي خوش بو. بكم أنا أوزاتي شيء لي خوش بو مهربانا. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى هستيكر فرورد المدينة قائفا يترقب. فَإِذَا الَّذِي بالأممس يصخه قال له لَهُ مُوسَى إنك لغوي م بين بيم <تصفيق> فلما كابراشي شرنجازو جاتل ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. كاتي <تصفيق> جموساوي سيها رشبكات السروي كدجمني هردو شانا واتا قبتيكه كبروتي أي موسادة تود منشبك جديد وجاوكسي دوينك وشتد دارتوا هرد تود ببيت الزوردار لزوي داو ناتواد بتي ترزي يا وكسانا وكتشاك كارن. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين. دويماء جلو بري الشارو بياويشي إيماندار كل خزماني فرعون بو ببلاهاتو وتي أي موسى فري أي خود بكوا. براسي دارو دسي فرعون دانيشتونو نقشه د چشنتابد کوجن تا زو درچو ا رب جابهيلا بيگمان من ندل سوزان بوتو خرج منها خائفه يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين موسى لشار درچو بترسوبي موا هر سيري املو اولي خوي کرد لبر خويه ودي ود پروردگار لا دس قومي استمك رزگارم بكا ولمّا توجهت لقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل کرد شاری مدین دوباره روی کرد پروردگاری وتی و مدوار مکه پروردگار مرین مو یمکاد بوش وین وجیچی راستو دور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 katya gaishtaa wa kay madian khalki chibini malat kanian aw dada loula chweddo afreti bini kba khuyano mar kanian wa dore paris wa stabon boye li an chou peshawou persiu uti aw ewa bochili ro stabon chashat anchi wa dore paris afreta kan utian emnatwanin malat kaman awden hata chwana kan narou noutsu li nakan bochishman piramier de chi فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ دو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 نجوت من القوم الظالمين دوية تاوية يشيغ لكتكان هات بولاي موسى زور بشر موحيا و درويشت برهگه ده كا غيشت اللاي پي ود باوكم بانگ الدكات و حزدكات پاداشتی او چاكو او داني مالاتا كبو ايمت انجام ده بداتا و كا تيغ موسى غيشت اللاي باوچان دوية حوانه و هم مو بسرحاتكي خوي بوجير راية و باوچي مترسا <تصفيق> قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين يشغلق <تصفيق> سكان بابا بابا كري زونکه براسی چاقترین کسی که تو بیگرد بکره، آمی و بههزو، درون پاکه. قال اني أريد أن أكحك إحدى بنتيهاتين على على أن تجرني ثمان يحجج فإن أتمت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنی انشاء الله من الصالحیم باوچان پیش نیارکی پی باش بو بویووتی من پیم چاکا بدکم با کری خوم بزاوای خوم یه چگلم دوک چد لی ماره بکم با مر جی هشت سال لای من کار بکی خو اگر ده سالشت برده او چاکی خوتا منیج نمیوید بیزارت بکم و زورت بو بهینم دم اگر خدا بیوید لچاکان دبم قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى بيشنار الشناء ركي لا پسن بو بو أم بي مانا لنيوان منو تدايا من في الرازيم بلام كام لو ما وانم بو تووكرا باس تمام ليا نكريتو بم فَلَمَّا يگوراش شايته آغايه بو يكدي لينو برياري لسرددين فلن قدم موسل اجل وسار باهله انسم من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم جا جاكاتيك موسى ماوي دياري كراوي بسر بردو برياري گرانوي دا لشوية ساردا سار دا للايكي توردا طور دا بدي کرد بخير زانك ايود ايو ربن من برایتی ترس کی آگریک دبینم، بالکو بچم هواالکتن بابیهن موا. یا انتظارس که آگرتن بابیهنم تا خوتنی پی گرم کنوا. فَلَمَّ أَتَاهُنُو دِينِ شَاطِئ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ جکاتی که موسال لاغرکن نزیک بود، لکناری لای راستی دولا کوه لشونه چی پیروز بود، لحال درخت کوه بانجیلک را ایموسها. اوی گفته او ببراستی منم. الله کپر وردگاری هم جهانیانم. وان الق عصاك فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ إن جاء فرموي عسا كشت فريبدا كاتك فريدان موسى بني زور بخيرا إيد جوليتوا وكوتو لمار هل هاتو آوري ندايوا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 این جا دستد بخرابن با خال توا، با سبي شی بلور دستد خویدن مینید، به گردو به پلاو به عیب. هروها باز و کانت به هنر و یکو لسر سیناو دلتی دابنه ترسو بیم دنامیند. دو معجزهات دو بالگن للاين پروردگارت و باسر فرعونو دارد استهی. براسیوانه قومی چی یا خیون نالبارو توان باربون. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون موسى وتي پروردقارا خود دا زانيت من كسيكم لكشتون دا ترسم بمكو هارون هو افصح مني لسانا فأرسله مع يرد يصدقني إني أخاف أي أن يكذبون. هاروني براشم زمان پاره وترلمن. أویش لگل من روا نبکه بو اوی پشتیوانیم لبکاتو پشت جیرم بیتو براز دانرم بید چون که من برازتی دترسم بروان پیا نکن. قال سن شد عضدك بأخيك ونجعللكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتما وما انتبعتم الغالبون خدا فرموي اما پشتو بازوي توبه هيز دکين بهي برکتو د صلات اکتان پي د بخشين كانت وان بين السرتان جابهوي معجزه كان معنوي هر دوکتانو هم شوين کوتوانتان سرکو تو ظالم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترار وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كاتق موسى بمعجزة أشكره كان منوار روبروين بواوا وطيان اما دس وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون موسى پرویدگرم خویت هاگ دزانت که چهل لاین او و برنامه هیدایتی هنوا سرندزمیش بحشت بود چه دبید برازدیستم کران سر فراز نابن. واقال فد عون یا أيها ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا همان على الطين فجعل لي صرحا لعلي الطلع إلى إله موسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فرعون سرکشان أي اي خلچنا کسی ترشگنابن کشایست بید بوئی خدا تان بید جگل أي اي هامان تو لقل خشتی سور وکراوم بو دروز بکو قلائه برزوبتوم بو بنا بکا بل کو تا خدای موسى ببینم هرچند من براسي برواموایا لرزی دروز نکان دایا واستكبره هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فرعون والسربازان دستو فيوندي بنا حقل سرزوي مصردا زيان كردو خوين بغورزانيو گمانيانوابو كبولاي امناهن رنوا فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فاظر كيف كان عاقبة الظالمين. سرنجامي ما خوي سربازانو دستو به وديمان بيتائه وو فرمان دانا ناودرياكوا سرنجبداو تما شاب كوبزانا تونبو سرنجامي استمكاران. وجعلناهم أئمتين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ايه ما اوان ما نكرت بسن بيشوايه كبانجي خلچي دكن بونه اوغر للروجي قيامه اجدا سركو تكون نابن واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين هر لم دنيا دان نفرين ما نخصت الشوينيان للروجي قيامه اجدا اوان الزور اسكتالو رخصر ناشيرينن ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر بصائر للناس وهدى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ لعلهم يتذكرون سين بخدا إما مَنْ بَخْشِي بخشى دُوَي دوي قَوْمَ قوم مَنْ من لناوبرد تنكيا خيبون تاب به تههای برتاورانی و هدایت او رن میو رحمت مهربانی با خالچی با اویادا و ری وربگرنوت یا فکر. و ما إلى موسى الامرا وما كنت من الشاهدين. عیپی خمبر تول رجع وایچه وی تور دان بود کاتک پیامی خوان راجعان به موسى و من پیدا. يا شيء شيء أو الرضاوة. ولكننا جئنا قرون فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مديان تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. برام ايما چندهان ومان هنا يا كاي بو تمنه چي زورتي بري بصرياندا الوها ونبيت تولنودانشتواني شار مدياندا نشتاجيبو بيتو ايتكان ايما بصرياندا بخوانيتوا بلكو هر ايمين كپیغمبران روان دكين بو بندو اموجاري بو توي باز دكين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك رحمةً من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك, من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون هرواها للايك شوي توريش ونبوه تكاتيك بانغمان لموسا كرد بلکو او الرحمة تايبتي بو للايان پر وردگار توكتو من كرد با پیغمبر تا قوميك به بكيتوا كا پيش تو در کروا چان بور روانا نكراوا بو او ياداوري ور بگرنو تا بفكرنو لو بسرها تانا سود ور بگرن ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. خو جرو خلكا توشى بلايك ببونا بيش روان كردني تو أي محمد بهوي جناه تاوانو وانو داس خري خراب يانوا أو بر وقت غرا ندهو پیغەم بون روان بکید تا شوینی برنامه و آیتەکانی توبکوتنایو لریزی ایمان داراندا بونایا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون كتشي <تصفيق> كاتك حقه راستيان بوهاد للايان ايموا ووتيان ندبا معجزيشي په بدرايا هر وكو اوي كدرابو بموسى مگر اوجو كان كاتي خوي بباور نبون بوي بموسى بخشرابو ويوجد امانت دو جادون تجربون كبش جيري يكتر دكانو دانود براسي ايما باورمان بهيج كاميان نياه قل فأتو بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه أتبعه إن كنتم صادقين أي پیغمبر پهان بله دباشا اي وقت بيشيتر بيهن للايان خداوه كباشتر و تشاكتر بيد لو دوانا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 خوگر بدم بانگوازی تو و نهاتن واتن نیان توانیک تبیتر بههنن، او هر شوینی آرزی خویان دکون. چهش هیال لواگمرات را که شوین آرز خویکو تبد. دور لهیدایت و رن می خودا، به جمن خودا هدایتی قومی استمکار ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتبكرون څون بخوده براسي امه پي امي خومنمن بش بش پيګي اندون بو اوي پندو يادوري وربرګرن الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون او نه پيشت کتاب يا اسمانيمان پي بخشيون اوان به قرانه باور عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين كاتيچيش قران دخوين ريتو بسرياندا دلين ايما باورمان بيهن هوا چون كبراستي اما حقيقه الراس تخين الا لا ين پرورد گارمان و پيمان راگنداوا هر مسلمانو فرمان بردار بوين مرتين بما صبروا و يدرؤون بالحسنه ومما رزقناهم ينفقون وانا دو جار پاداش جان پېد درید بهای خو گریو آرام گریانه وا بچاکش برخلص خراب هدا کن وانا هر وها لو رزکو روزی کی سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ونكاتق سوق افتاري الناب سندو الناب جادبي سند بشتيتا دكنو دلين بنفمان كارو كردوي خومن بو خومن كارو كردوي اي وش بو ختان صلوتان ليبيد اما شرخواز نينو نمانويد هور تين نفمان بكين لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين براستي اي پیغمبر تونات وانيد ايمانو با وار ببخشيد بو كسيه خوش دويت بلكو خدا هر کس يشي بو يدي خاتصرغي راستو ايماني پياده بخشيد خودش اگا دار بواني كر بازي هدايت يان قرتو تبر وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من لم نمكن لهم حرما امنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون قريش باور لا وزان لهم مصر دميك دعان ووت اگر ما شنی هدایت برنامه اسلام که وین لگل تودا لولاتی خواند دفرن رینو توش نهامتی دنبین. مگر ما شنی چی دور لستمو پرلاسایشمان با فراهم نهناآون کجورها بر بومی بوده تو لهمون از نعمت یک بهروورا هم موشی رزقو باقشش نلاين اموا. بلامزور بیان نازنو هست صلاتی ام ناكن. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطْرَةٍ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ زور شارو شارو جمان لنا و بعد كدانشتواني ياخي و لسنور در توبون لجياني دنیا ياندا جاوة خانو برو شوانا كان ياند تولا مگر کميگ نبید هر امش برو سامانيان بويند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 بروردغاريتو هيچ ولاتو شارچي كاول نكردو تا لپاي تختكيدا بيغمبريتش نانارد بيت كايه تكاني اي ميان بسردا بخوينت هوا ونبيد اي ماشارو ولاتان مان كاول كردبيت ببهو ماكركات يق نبيد كدانشتواني استم كاربون وما اوتيتم من شيء فناتاء الحياه الدنيا وزينتها وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ارتشيتان <تصفيق> بي بغشراوا او النازو نعمتو زينه جاني جاني دنيايا بلم دنيا بن كاو بشيد لاي خدايا تشارترو الدوام دار ترا ايا او عقلو جيرتان خنكار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 پاشان لدرانجامی کاری که دوین ناپختیده، لآماده کروان بیاد بوله پرسینه او. آگری دوزخ. و یومی نادیهم، فیقول این شرکاییالذین کنتم تزعمون. لروجک دا بانجان لدکرید بوله پرسینه و خدا روبه وان أيالا شوين أو شريكو بتاني كأيوب بها وليم من تان دادنا بحسابي خوتن. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينا هم كما غوينا تبرأنا إليك. ما کانو اینیا نی اواني بريار بریار داده خدا دشیان درشوب با خزالتی و باسی و کسان دکن که جمرایان کردون دلیان پروار دگاره. آواینی جمرمان کردن جمرمان کردن و خومان جمرابون. ایم لوانو لحالیان لبردم داد جای توده. چون کد سلطمان بسر دولیان دان نبو. اواند درود دکن ایم هر نده پرست. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وورول العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. <تصفيق> او کات سزاى سختى دو زخ دبينن، او دخوازن که اوان ری بازى هدايت يان ويوم يناديم فيقول ماذا جبتم المرسلين. رجديد خدا بان جند كاتو پي اند او ولامي پيغمبران تان چون دايوا. عليهم الان. لا يوم فهم لا يتساءلون لا سختي او هم هم لبير برسيار ليك من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين جاو اي تو و بابري دامزراوي هه نا و كارو كردوي چاچي انجام داوه و بي گمانو چوره كسانه لسرفرازو بختوران دبن و ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون هر پروردگاري چويا هر چي چي بو دروستي دكاتو هلي دبجيرات خلشی او دسالتان نیو سرپشگ نکردون پاچیو بیگردیو بلندی بو خدایا لبرام بر اشتنو نفامان دیکن الشریک هاول. وربک یعلم ما تکن صدورهم و ما اروها پروردگاری تو دزانت او خلقت چیان لسین و درونی انداشار در دخنو آشکرای دکن. و الله لا إله إلاه له الحمد في الأولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون خدا ذاتككجلو خداي شي ترنيا سباس واستايج لسرتها وكوتا هيدا لدنيا وقيامه هر شاي سيئ او حكموا فرمان روايش هربدست اوى هربولاي اویش دبرينوى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أي محمد بل خلچنا هوالم بدنه اگر خدا شوگار بکاد به تا روز قیامت هر روز نبیتوا چه خدای چی تره قال الله بتوند رونا شتان بفراهم بینید ایا ایوا امر اسیان النابسن قل ارایتم ان جعل الله علیکم نهارا سرمدا الى يوم القيامه من إلهم غير الله يَأْتِيكُم بليل تسكنون فيه أَفَلَا فلا تبصرون خدا شيء كم خدا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جل رحمة مهرباني أو زات أوياك شورجيك كرد وبهوي آرامي وحوانو كارو كاسبي كردنو بهرا بردن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 وَكُوَانَ وُجْتَانِ بَجْمَانِ إِهْوَاهَا وَلُشَرِيْجِ مِنْ بُونِ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَهَرْ او سا بخل چی سرگردان دلین عادی ایوب بلگتان چیال لسر لدان و جناهتان بیهنن او رجایتر زور بتشی دزانن و دل نیاد بن للاي خدايو هر وشای سپرسنبو ارتش آن شی ک بر ويان پیهبو هليان باستبو هموی ونو ناديارو بين رخ دیتبرچاو. این قارون کان من قوم موسى فبغ عليهم وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ بِغَمَن قَارُونَ لَقَوْمِهِ خَشَانٌ مُصَابٌ كَتْشِي بِهَي مَالُ سَمَنِي وَخَي جَفْدَ بصر وانده مال و سامانو داره ایمان پی بخشی براسی کلیلی گنجینه و قاسه کانی بچن کسی چی بهیز بگرانی حل ده جیران لکاتی لود برزی هندیک ایمان خزمی پیان ود کشخ مکو لخود بایی مببم سامانه چون که بگو من خداو کسانی خوش ناوید که کشخ ده کن بسروت و سامانی وو لخویان بای دبن و فی ما آتا الله الدار الاخره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 خدا خدا هنا نكيت خدا قال إنما اتيته على علم عندي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 باشم مگر قارون نید زانی براسی خدا پیش ام چندها قوم و هازو گلانی لناو بردوا کلو زیاتر بد صلات ثروت من تربون توان باران پرسیارین لناکرت دربار گناهکانیان چون کتو مارو لای خدا آش فخرج علی قومه فی زینتہ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 <تصفيق> أي قارون سامانو د وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون والله موانيك زان ستوزانياري الراسيان ببغشرا والدرباري حلال وحرام ونرخي خيام وتيان هاوار بو ایوه بو تی نفکرن پاداشتی خدایی زور چاک تره بو او کسی باوری دم از راوی هنو و کارو کردوی چاچی انجام داوا او زانستو باورو کردوی بکز با نادرید تنها بخو گرو آرام گران نبید فخصفنا بهی و بداره فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله وما كان من المنتصرين. أو ساكبين من قارون بتواوي لسنور درجوا كتب الرخويوم معلو سامان من برد بنأخي الزبيدة. هيت دست وجريش النبي فرياء بكتو لدس خشم وقيني خداد درباز بكات. بيجمان لو كسانج نبو كبتواند خوي الرزجار ببيت.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 اینجا اوانه دوینه آواتیان بقارون دخواست دین ود ای هاوار بز نبو وکو اوتیانه که خدا رسک و روزی زورده بخشد به هرکز بیاوید یا خود کمیده دکاتوا به حکمت نیا اگر فضلو به ری خدایین نبویه لسرمان ایمش بناخی زویده رو چوده بوین ای کرون و آشکرایا کافرو خدا نناسان سرفراز نابن. تلك الدار الْآخِرَةُ نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا علواً في الأرض ولا فساداً. للمتقين. او مالي قيامته او بهشتي برين من آماده کردوه بو او کسانه که نلود برزي و گوريان دوید لزویده نفساد و گناه و خراپه سر انجام و سرفرازیش هرب و پارسکارانو خدا ناسکانا من جاء بالحسنت فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون او بيد او او بيد او تنها او کرد إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى معاد قُل الرَّبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ. برست يوزاته كجيان دني قرآني لسرتو بيوس كردوا سرنجام دت جيرته وبو مكة يان قيامته بهشتي برين أيحي خمبر بيان بليه باروادغارم خويت شاك دزانيتو لهمو كزانات ربو كسي كرين مو يوهدا يتي هناو بوكسش كلناو قم راي يتي اش كرادايا وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين تو اي محمد بتو ما نبودیت قرآن دبهر روانه بکرد، چقدر مهربان يغن بيد للاين پروردگارت هوا، کو ابو خود مکب پشتوانوها و کاری بباور رو خدا ناسان. ولا يصدنك عن آيات الله بعد انزلت اليك ودعوا الى ربك ولا تكونن من المشركين. قرآن برگرد نکن لگيان دني آيات کانی خدا. دوای اوکاتی بود تو دا بزن روا همیشه بانگش شبکا بالای پروردگارد هر چیز نکهید خود با خیت ریزی ها و لگرانوا. ولا تدعوا الله إلا آخر لا إله إلا هو كل شيء هلك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. لگل خدا هانا و هاوار لخدايشي تر مكا تونك جگل لو ذاتا خدايشي تر نيا هر تيشت هيا تياتو و لناو توا جگل لو فرمان رواهي هر شایستي اوا هم وانش هربولاي او دبرينوا